صائم نعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم من آياتنا في الأرض كيف يورد حتى يتبين لهم أنه الحق والله إيامن من تساءل عقل القلوب لذاك وتراقت الأبواب صوم حناء وتزامن الارواح في عليائها فلك مراد من نور ذي عيائن يا من يسبح كل شيء خالق ويقدس الاعلى الذي سواه والاول الاول فالارض طارت طارت طارت جتك جل والشجرات شوم ايضا سبعت منصاعدا اجل جل سنه وقضوا في صخورهم وقضوا في صفيفا ليس ولا ينسى والنحل يحب عابدا فهل ابو جنب تنهي او عاده طيلا المروض الخطئ من سابعة بالتحب بالأشجار طاق النغار أبروه يحضر صافية منتعلف الألوان من مرآة فيه الشفاء مما يرى من لكن جل المليك تطارق الأسماء وصرع تصدير رمضي لمشتغالقه من, من التي سواه وتد على الشجر النضيره جساء هاشيه حيث حين صار الى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكروا في القرض ولا تبكروا في القرى فتح لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدنا فتل إيمان وهي من العقل الأزان ومقر من القلوب من آيات من الفكر الحديثة يجوها على مسامحة حقيق قارئ جاءة والتلفزيون العربي والقارئ في العالم الإسلامي وزفير في دور الإسلامية كذلك الطارق الشيء شقاها النواني العلم الزعي المعروف والمقيم وقافة صلى الله عليه وتعالى أن الله وتعالى ولنا وتعالى للمعرفين الله ونكم بإسدناع نهو على الله فجأة بونر طولنا من مدرج بلاي يا لهوي يا لهوي يا محمد القصر والصراخ على مين شو شباب صلاه بتتطور صار لنا طب تمام الله صالح y sí, ya sí, no درستی <تصفيق> one more. Oh, I think you want to Yeah, I'm not. but just and never no, no, no no, no no, no no والله في ماكن سما Oh لا والله حب الله برای God, I multim موسیقی فتیل آنزی فتیل ایسانا Because I'm solamente Hello Hello, Hello. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi la belleza del hombre o صبرت يعني از محطانه سال محطانه बस सारे स्टार्ट बस من الإسلامث في رحاد في اللاول الفآانية مباربة التلاع مضلة الكارقة الش النلايكر تحال الزاع كل فيزة العربية وال العالم السلام كل